بسم الله الرحمن الرحيم 110. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فَل نَسْأَلَّينَ أُوسِلَ إلَيهِم وَلَ نَسْأَلًَا المُوسَلين فَلَنَقُص عَلَيْهِم بِعْم وَمَا كُن غائِبِين وَالْوزنْنُ يَوْمَائِذن الْ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 ثون قَالََ إِكَ مِنَمُظَرين قَالَ فَبِمَا أَغْوَتَنِي لَ أَقُودًا لَم صِراقَكَ المُسْتَقِيم وََُّ ل آتَّهُم مِ بَيْنِ أَديهِم وَمِنْ خَلْفِهِم وَعَنْ أَيمَانِهِم وَعَ شَمَائِلِهِم وَلَا تَِيدُ أَكْثَرَهُم شَكِين قَا خُرُيِ مِنهَا مَذُْمَم مذَحُورَ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 وَقاسَمَهُمَا إِّ لَكُ مَالَمِنََّا صِحين فَدَلَّهُ مَا بِغُرُ فَلََّاذاَا قَ الشَّجَرَتَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوؤاتُهُمَا وَقَفِقَ يَخْصِثَانِ عَلَيْهِ مامِ وَرَقِ الْجَنَّ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 117. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 118. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. 114. ولفيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 115. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى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 117. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 118. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 119. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء. 117. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 118. قل أمر ربي بالقسط 117. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين 118. كما بدأكم تعودون 119. فريقا هدا وفريقا حق عليهم يَأْخُذُ الشَّيَاطِينُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُبْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا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 120. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في كلما دخلت أمة لعنت أختها حتىَتَّ إِذَ الد الدََّكُوا فِي هَا جَمِيَ قَات أُخْرىَهُمْ لِأُولهُم رَبَّّنَعَاءُلَاِأَضَللُونَ فَآتِهِم مَا ذاَبَ ضِعْفَم مِنَ النَّو 117. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 118. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 117. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القياط 118. نجزي المجرمين لهم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 119. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 110. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ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 اُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُم لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُرْزُقُوهُ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعدا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 111. يغشي الليل النار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 112. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 113. أدعوا 116. إنه لا يحب المرتدين 117. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من أَوَّلَذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ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 117. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما مِنْ من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 118. قال الملأ من قومه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 117. يَا يا قوم بِي بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 118. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 119. أعجبتم رَبَّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ لَكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَ لَنَاعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 117. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 118. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان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 ثُمَّ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مرسل من ربه 117. قالوا بِمَا بما أرسل به مؤمنون 118. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به فَأَقَرَّتِ النَّاقَةُ وَعْتًا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ إِنَّا بِمَا تَعِدُنَا لَآئِفُونَ إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَتَول عَنْهُم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَ قَدْأَ بِلَوْتُكُمْ لِِسَلَةَ رَبّ وَنَ صَحُ لَكُمْ وَلَكِ لَا تُحبّونَ النَّ صِحين وَلُوقًَا إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ 112. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 113. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون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 117. وهو خير الحاكمين 118. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. 117. قال أولو كنا كارهين 118. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها 119. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن 119. الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما 110. على الله توكلنا 111. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين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 118. ورسلنا في قرية من نبي إلا, إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون 119. ثم بدلون قلنا ما كان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس اباءنا الضر والسراء فاخذناه بوتتا وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى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 افا امِن اهلل قرآ ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نايمون او امِن اهلل قرآ ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون مكر الله 119. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 110. أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 117. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون 118. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 117. كذلك اللَّهُ الله على قلوب وَمَا 118. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا ثَُّ بَعَثْنَ مِ بَعْدِئم مُسَابِ آياتتِنَا إلَ فِي العوْونَ وَمَلَائِهِ فَولَمُ بِهَا فَظُل الْكَييفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدينين 117. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين 118. حقيق على أن لا على الله إلا الحق قَادِئِتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنتُم تَجِدْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ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 111. فماذا تأمرون 112. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين 113. يأتوك بكل ساحر عليم 114. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا 117. قال نعم وإنكم لمن المقربين 118. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا 120. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 121. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما 114. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 115. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 116. وألقي السحرة ساجدين 117. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُقَطِّعُ عَن أَيْدِيكُمْ ان خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا ان لا اله ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا لم ما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويدرك والهتك قَوْلَهُمْ قَتِلُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا 111. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 112. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا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 ثانهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 117. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون 118. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَا لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرُّمٌ ما هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 117. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين 118. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 119. يقتلون وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 117. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 118. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك 119. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني 110. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما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 118. كَذَّبُوا كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 119. واتخذ قوم موسى مِنْ بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار 117. ألم يروا أنه لا وَلَا ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 قَالَ إِنَّ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 رَبك من بعده الغفور الرحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفيه نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا لََّا أَخَذَتهُمُ الرَّجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَْ شِتَّ أَهلَكْتَهُمْ مِ قَابِلُ وَإِنيَي أَتُهلِكُ نَ بِمَا فَعَلَ السّفَهَاُ مَِّ إن هي إلا فثنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين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 أمررُهُم بِالمَعْرُوفِ وَيَنهَاهُ مَ عَنِلمُم كَرِ وَيُحلُّ لَهُُ الطَّيباتَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِف وَيحَرِّم عَلَيْهِمُ الْخَبَاء إثَ وَيَضَعُوا عَنْهُم إِصْرَهُم وَالْأَول لََِّ كَانَة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 111. رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض 112. لا إله إلا هو يحيي ويميت 113. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي اهي وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون وقد طناهم مثنتي عشرة اسباطا امما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 وَظَللَّناَا عَلَيْهِمُ الْ الغَمَامَ وَأَن زَلناَا عَلَيْهِمُمَنَّ وَسَّلْوَاء قُل مِ طَيبَاتِ مَا رَزَقُناَاكُمْ وَمَا غَلَمُونَ وَلَك كَُ أَمفُسَهُم يَظلِمونون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 فَبدَدّن الذي نَظَلَمُوا مِنهُ قوَوًْا غيْعَ الذي طِيلَ لَهُم فَأَبْسَلناَا عَلَيْهِم مِِجِزَم مِنَ السَّماءاءِ بِمَا كانَوا يَظلمونون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 119. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون 110. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا رَبِّكُمْ إلى ربكم ولعلهم يتقون.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 111. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 112. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من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 117. قذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 118. وإذ أخذ ربك من بني آدم من رِهِم ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَن آذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا 119. أَشْرَكَ أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون 110. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون 111. واتل عليهم نبأ الذي آتَنهُ آياتَِ فًَا سَلَخََ مِنهَا فَأَتْبَهُ الشَّيطَالُ فَكَانَ مِنَ الْ الغَوين وَلَ شئَّ لَ رَفَ النَّهُ بِهَا وَلَِ النَّ أَخُلَّدَ إِلَ الأرْرضِ وَتَّبَهَوَا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 117. ومثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 118. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم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 117. أولئك كالأنعام بل هم أضل 118. أولئك هم الغافلون 119. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 117. مَا ما كانوا يعملون 118. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 119. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا 111. إن كيدي متين 112. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين 113. أولم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 119. ويذرهم في طغيانهم يعمهون 110. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض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 119. فلما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا مِنَ لنكونن من الشاكرين 110. فلما لَهُ صالحا جعلا له شركاء فيما 112. فتعالى الله عما يشركون 113. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 114. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.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 114. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 115. ألهم أرجل يمشون بها 116. أم لهم أيدي يبطشون بها 117. بِهَا لهم أعين يبصرون بها 118.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 119. أذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 110. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم